بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله ونستعينه وهو نعم المستعان ونستغفره وهو الغفور الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أيها الأحبتكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتحدث عن الغرض الأول من المقدمة لأن المقدمة لها أغراض ونحن ما زلنا في الغرض الأول الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني قبل ان يتحدث الإنسان عن سبب تاليفه للكتاب وعن غرضه من ذلك التاليف وعن خطته ومنهجه في ذلك التاليف لا بد ان يصلي ان يثني على الله عز وجل بما هو اهله لانه ولي النعمه لانه هو الذي يسر له الطريق لانه هو الذي سهل له السبيل فلا بد ان يثني عليه بما هو اهله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكر لنا بعد ذلك المراد من تأليفه هذا وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله الظاهر لا تخيلا ولا وهما يعني بعد قوله الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهمة وقد بينا أن الظاهر أو المراد بالظاهر هنا تجل الله سبحانه وتعالى في ملكوته فيما صنع في آياته في البراهين التي أقامها سبحانه وتعالى على وجوده فلا تنتظر أن تراه سبحانه وتعالى بذاته فإن ذلك أعظم من ذلك فإن رؤيته سبحانه وتعالى أعظم من أن ترى من أن ترى لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار ولذلك قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه العجز عن الإدراكي. ادراك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى عجزت عن أن تدركه ببصرك أو أن تدركه بحواسك الخمس فهذا يكفي دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ان تدركه الأبصار إذن فلا ينبغي أن نستعمل هنا التخيل والوهم لا ينبغي أن ندخل بأوهامنا وتخيلاتنا في كيفية ذات الله عز وجل وفي تحيز ذات الله عز وجل وغير ذلك من الأمور على بالعقيده بالعقيدة ولذلك قال لا تخيلا ولا وهما قد ذكرنا في حديث العربي حديث الذهب الحديث الذهبي الذي وصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا يصفه الواصفون ولا تدركهم الابصار ولا يعني تغير الحوادث إلى غير ذلك من الأوصاف التي قال الله عز وجل لحسن تنائك على الله أثنيت على الله عز وجل تناء حسنا الباطني تقدسا لا عدم هذه الثانية في السير الأولى الباطني تقدسا لا عدم بمعنى الخفي الباطن هنا بمعنى الخفي ولكن هذا الخفى ما سببه قال سببه التقدس اي تنزه سبحانه وتعالى عن ان يدرك تنزه سبحان الله سبحانه وتعالى عن ان يكون يعني مواجها للانسان لكي يدركه ببصره لا عدم ليس سبب الباطن هنا أو الخفاء ليس سببه العدم بمعنى عدم الوجود أو أنه غير غير موجود وإنما السبب في ذلك انك ما تستطيع انك ما تستطيع ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاه والسلام لما سأله رؤيته قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف سراني ما الذي حدث؟ الجبل لم يستقر ماذا يعني ذلك؟ أن موسى لا يستطيع أيضا أن يستقر ولذلك خر موسى سعقا وبعد أن فاق من صعقته ماذا قال؟ أول أنا أول المؤمنين يعني ما يطلب شيئا اخر لا يريد شيئا اخر فهو أول المؤمنين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ان يرى من وهذه الرؤيا التي نتحدث عنها هي رؤية الدنيا أما رؤية الآخرة فشيء ايضا تابس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدركه الابصار هنا وهو يدرك الأبصار هنا وهناك سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير اللطيف من اللطافة وهو الدقة التي لا ترى الخبير الذي لا تخفى عليه خافية وهذه القصه ديال سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لن تراني يعني جعلت العلماء علماء الكلام وعلماء النحو يعني يتناقشون في كلمه لن هل هي تفيد النهي المؤبد ام هي النهي النفي النفي المؤبد ام انها تفيد نفيا محددا ولذلك نحط عندما يعربون هذه الان كيف يعربونها يقولون ان هي حرف نفي ونصب واستقبال هذا هو الاعراب ولكن ما كيزيدوا كي شي حاجه اخرى لا تا لها ولا تاكيد عند اهل السنه خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري اضرابه علاش كيزيدوا هذا يعني, كي يعني كي يدخلوا علم الكلام فيها في النحو نحو حدث ثلاثه للكلمات لن حرف نفي ونصب واستقبال عملها النصب ودلالتها الاستقبال حرف نفي النفي والاستقبال النفي في المستقبل مش النفي في الماضي إنه كين نفي في الماضي, الماضي وكين في, في في في المستقبل ولكن هذا المستقبل لا أي حد دين. هنا تدخلوا هنا قالوا هذا هذا المستقبل لمن محدود يقوله اهل أهل السنة بمنهاد هذا النفي للرؤية لرؤيه الله عز وجل حدود نيا فإذا قدمنا على الله سبحانه وتعالى في الآخرة فإننا نراه والمعتزله قالوا لن تراني هنا وهناك بمعنى هذا النفي مستمر يشمل الدنيا ويشمل الآخرة ما تقولون أنتم في لن مع المعتزله ولا مع اهل السنة والجماعة لان أيها الإخوة ما تحتاج لكل هذا النقاش لان يعني حسب سياقها إذا كان سياقها يقتضي التأبيد فهي للتأبيد وإذا كان سياقها يقتضي النهاية أي الانتهاء إلى حد محدود فهي لحد محدود ففي, ففي مثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في هنا محدود محدود بماذا محدود بالنفق عندما تنفقوا فإنك ستصل إلى ما هو منفي وهو البر لن تنالوا البر حتى إذا إذا كانت حتى وإلى وغيرها من حروف الغاية فإن ذلك النفي ينتهي عند هذه الأدوات أدوات النفي ولكن إذا وجدت لن مفتوحة ما معنى مفتوحة؟ يعني لم يريد بعدها حرف من حروف الانتهاء حرف من حروف النهاية فإنها تأبيدية أه؟ فإنها تأبيدية ليس عند الزمخشري وحده ولا المعتزلة ولكن أيضا عند أهلي السنّة ففي مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تأبيدية ولا غير تأبيدية تأبيدية لا يخلق ذبابة ولا ويجتمعوا لا تأبيدية ولا غير تأبيدية تأبيدية ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة ما يستطيعون أن يتوبوا بمثل هذا الكتاب ولا بصورة من مثله إذن نحن, نحن نقف عند عند, ماذا؟ عند سياقلا فإذا جاءت بالتأبيد نقول بالتأبيد وإذا جاءت بالتحديد نقول بيش بالتحديد أما في هذه بالذات فيما يتعلق برؤيه الله عز وجل فنحن أهل السنة مع أهل السنة والجماعة بمعنى أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما نرى القمر ليس دونه سحاب وكما نرى الشمس ليس دونها سحاب نرى الله عز وجل رؤية تنسينا كل النعم كل النعم عندما يكون الناس متناعمون في, في, في, في الجنة الله سبحانه وتعالى يقول هل ينقصكم شيء؟ قالوا لا يا رب كل شيء كيء كل شيء موجود يقول الله عز وجل بلا احل عليكم رضواني فيرضى عنهم الله سبحانه وتعالى ويتجلى لهم فلا شيء يعدل رؤية الله سبحانه وتعالى القادر على أن يخلق الموت والحياة وأن يحيي الإنسان وأن يميته وأن يبعثه من جديد هو القادر سبحانه وتعالى على أن يري الناس ذاته يوم القيامة في الوقت الذي يكون عن الآخرين محجوبا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا كان محجوبا عن قوم فلا شك أنه سيتراءى ويظهر للآخرين فالباطن هنا تقدسا له سبحانه وتعالى تنزها له سبحانه وتعالى حتى يتبين الصادق من الكاذب لأن لو عرفنا الله لكانت العبادة, إيش؟ لكانت العبادة كعباده الشخص للشخص كعباده الانسان للحجر والمدر والشمس والقمر الناس يعبدون الظواهر لماذا يعبدون الظواهر؟ لانهم يخافونها ولكنك تعبد الله ولم ترعه وتطلب الجنة ولم ترها وتتعوذ بالله من النار ولم ترها هذا يدل على أن فيك إيمان على أنك مصدق صدقت بالله ولم تره وصدقت بالجنة ولم ترها وصدقت بالنار ولم ترها هذا يدل على أنك مؤمن حقا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للملائكه في الحديث الذي رواه البخاري هذا راوني هذا رأوا جنتي هذا رأوا ناري قالوا لا يا رب لو رأوك لكانوا اشد تقديساً وتسبيحا لك ولو رأوا الجنة لكانوا أكثر طلباً وحرصاً عليها ولو رأوا النار لكانوا أكثر نفوراً وهروبا منها فيقول الله عز وجل معقباً على ذلك وأشهدكم اني قد غفرت لهم. إذن هذا الباطن هنا فسر بالخفى تقدساً لا عدماً وفسر أيضاً بالعالم بالبواطن الظاهر أي العالم بالظواهر والباطن العالم بماذا؟ بخفايا الأمور فالله سبحانه وتعالى يستوي لديه عالم الغيب وعالم الشهادة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون والله سبحانه وتعالى ليس لديه شيء لا يبصره ليس لديه شيء خفي سبحانه وتعالى فهو الظاهر أي العالم بالظواهر الباطن العالم بالبواطن كذلك من تفسيرات الباطن والظاهر وسع كل شيء رحمة وعلما الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلم أي شملت رحمته سبحانه وتعالى كل الأشياء وشمل علمه سبحانه وتعالى كل الأشياء فلا يعزب شيء عن رحمته كما لا يعزب شيء عن علمه ليس هناك شيء خفى عن علم الله عز وجل كما ليس هناك شيء لم تدركه رحمة الله عز وجل كيف كان هذا الشيء؟ عاقلا غير عاقل حيا جمادا الى غيره فرحمة الله وسعت كل شيء اقتبس المؤلف رحمه الله هذا المعنى من دعاء الملائكه في قوله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك شكون هادو هاد الناس اللي كيقولوا كي هاد الدعاء هادو كتعرفو هادو, هادو حملات العرش الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون لله سبحانه وتعالى ويحمدون الله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ماذا يقولون في الاستغفار للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقم عذاب الجحيم لا اله الا الله حمله العرش في شغل شاغل في شغل كبير يحملون العرش ليل نهار ولم يشغلهم حمل العرش عن ماذا عن ان يستغفروا لاهل الارض ان يستغفروا للمؤمنين في الارض انظر الى هذه العنايه إذا كان جبريل مكلفاً بالوحي إلينا أمن الوحي في السماء إذا كان ملك الأنطار ياتين بالغيث وإذا كان ملك الأرواح يأتينا يقبض أرواحنا بالأرواح ويقبضها عند انتهاء أجلها وهؤلاء مكلفون بهذه الوظائف وهذه المهمات فماذا نقول في من كانت مهمتهم العظمى والكبرى حمل العرش وتقديس الله عز وجل أنهم أيضاً يذكروننا انهم ايضا يذكروننا بماذا يذكروننا بالدعاء لنا والاستغفار لنا وهم يحملون العرش لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسع كل شيء رحمه وعلم واسبغ على اوليائه نعما عما اسبغ على اوليائه نعما شبه المؤلف رحمه الله النعم التي نتقلب فيها ونتنعم بها شبهها بتوب فضفاض واسع لأن السابغ هو التوب الواسع السابغ هو التوب الواسع الذي غطى جميع الجسد فكأن هذه النعم التي نتقلب فيها غطتنا من جميع الجوانب كما يغطينا التوب السابغ الواسع الفضفاض وكذلك كان فما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى ونعم الله علينا كثيرة وعديدة لا تحصى بحيث لو كان الإنسان أي واحد منا لو كان في شقاء وتعاسة كبيرين إلا وكانت النعم أكثر من الشقاوة التي هو فيها يعني مهما كان الإنسان في شقاء مهما كان الإنسان في مرض مهما كان الإنسان في فقد الأهل والأقاريب وما إلى ذلك إلا وكانت النعم أكبر بكثير نعم في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة أكبر بكثير من الشقاء الذي هو فيه فلنعرف هذا الأمر حتى لا تغطي الشقاوات والأمراض وغير ذلك حتى لا تغطي على النعم فإذا بالإنسان يكفر بمجرد أن يرى ماذا؟ أن يرى شيئا من الكره أي شيئا مما يكره يرى شيئا مما يكره فإذا هو يتبرم ويتدجر ولا يتحمل الصبر فيقول ماذا فعلت لربي حتى امرضني وماذا فعلت لربي يا اخي ماذا فعلت لربك حتى انعم عليك بكثير من النعم التي نسيتها إذا فقدت نعمة البصري فهناك نعم اخرى كثيره اذا فقدت نعمة اليد فهناك نعم اخرى كثيره اذا وهكذا دواليك فالنعم دائما أكبر بكثير بل لا مجال للمقارنه لا مجال للمقارنه لان الكره يكون واحدا والنعم لا حد لها فكيف تجعل المحدود مساويا لغير لغير المحدود وإن تعدون عمس الله لا تحصوها على اسبغ على أوليائه الأولياء جمع ولي فعيل بمعنى وش فعيل ولا مفعول جوجو فعيل بمعنى ان الله عز وجل وليه فعيل بمعنى مفعول بمعنى ان الله سبحانه وسلم وآله وكان بجانبه حافظه وحافظ عليه و او بمعنى فاعل فاعل بمعنى فاعل بمعنى انه يوال الله سبحانه وتعالى يوال الله بطاعته وعبادته وامتثال امره فهذه الكلمه تاتي بمعنى الفوق وتاتي بمعنى الادنى ولذلك نقول للسيد المولى ونقول للعبد ايضا المولى فلان مولى فلان بمعنى عبده ونقول ايضا فلان مولى فلان بمعنى سيده فتاتي من الادنى وتاتي من من الاعلى الولي اذا اتت من الاعلى تكون بمعنى السيد وإذا اتت من الادنى تكون بمعنى بمعنى العبد فنحن اولياء الله عز وجل بمعنى عبيده وهو سبحانه وتعالى ولينا بمعنى سيدنا وربنا ومربينا سبحانه وتعالى والولاية هي ان تواليه وبالطبع إذا واليته فإنك لابد أن تعادي من عاده فولاية الله عز وجل تعني ولايته وولاية رسله وولاية المؤمنين والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ومفهوم ذلك أنك تعادي من عاد الله وتعادي من عاد رسول الله وتعادي من عاد المؤمنين لابد أن يكون هذا وإذا وليت أعداء الله فلتقلنا ولي الله بمجرد صلاة وصيعم وزكاة وحج يعني بآداتك وحدها ليست كافية حتى تبرهين عن ولائك لله عز وجل بيش بمعادات من عاداه بمعادات أعداء الله سبحانه وتعالى شيء بسيط جدا شيء سهل جدا حدد الله سبحانه وتعالى شروطها في شرطين فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان والتقوى بمعنى العمل الباطني وهو الإيمان والعمل الظاهري وهو التقوى فإذا كنت متصفا بهذين الوصفين الإيمان بالله عز وجل وبتقوى الله عز وجل فأنت ولي من ولياء الله ربما إلا قلت إذا أنت ولي الله يقول أنا تبرأ أنا ماشي ولي الله لأنه مسكين عارف الولي بواحد معرفة قاصرة عارف الولي بأنه لا بد أن يكون معينا معينان وميتان على قبره ضريحون وعلى قبره كذا نعم هذا ولي ولكن انت أيضاً ولي سر على طريقه لكي تبلغ درجاته لكي تبلغ درجته وتكون على ركبه. أما أن تخصص أن هؤلاء فقط بالأولياء وأنك لست وليا، فأنت غلط فيش في معرفة معنى الولي. فلنكن جميعا أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا مراد الناظم هنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الفضل قاضي عياد حيث قال اسبغ على أوليائه أي المؤمنين. فالمراد بالأولياء هنا المؤمنين. نعاما عمى أي عميمة وشاملة وكثيرة وبعت فيهم رسولا من انفسه لما قال وأسبغ علي أوليائه نعاما عمى ردخل فيها نعامة النبوة من لي رسول الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وش من نعمة ولا ما شه نعمة النعمة المسدات النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدات والنعمة المسدات وعليش خرجوه عليش كيف تسمى هذا في اللغة العربية عطف الخاصي على العام يعني أنه داخل في في جملة في جملة سي النعم لأن الله سبحانه وتعالى قال أنعم علينا بكثير من النعم وأعظم النعم نعمة الإيمان والإسلام والسبب في هذه النعمات نعمة الإيمان والإسلام بع بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لابعثة محمد صلى الله عليه وسلم لبقي الناس في الجاهلية الجهلة ولبقية الناس لا يعرفون ما يقدمون ولا ولا ما يؤخرون كما وصفهم الله عز وجل بذلك انهم كانوا ضالين وانهم لم يعرفوا شيئا حتى بعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا في ضلال لا ضلال مبين اذن فلماذا هو خص هذه النعمه لكي يبرزها من بين سائر النعم لكي يقدمها على نعمه الدنيا على نعمه الصحة على نعمه المال على أي نعمة فنعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أكبر النعم لماذا؟ لأنه هو المنقد من الظلمات إلى النور لأنه هو السراج المنير هذه واحدة ثانياً هذا ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال وبذلك يتكلم في النعم عموماً فأراد أن يتخلص للحديث عن نعمه خاصة وهي موضوع الكتاب موضوع الكتاب الحديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم دام سيتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدأ بإطار عام له الحديث عن النعم ثم تخلص إلى إطار خاص وهو الحديث عن نعمة بعتة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ألاش النبي صلى الله عليه وسلم من نفوسنا؟ ألاش ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة المقربين؟ ما يكونش الرسول صلى الله عليه وسلم من المثالين الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون وغير ذلك من الأمور؟ فهذه نعمات أخرى إذا كانت بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة، فالنعمات الأخرى التي بعدها كونه بشراً. لأنه صلى الله عليه وسلم لو لم يكن بشرا لشق علينا مجاراته، لشق علينا منافساته. وش الصحابة نفسهم عرفتم ولا لا, لا، نفسهم معه. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة. صام النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصيم فوصل الصحابة. جهد النبي صلى الله عليه وسلم فجهد الصحابة. كانوا يجارونه. لماذا يجارونه؟ كانوا القدوة. لانه الأسوأ. لانهم يقرؤون لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اذن فلا بد من مجاراته ولذلك كان بشرا لو كان ملكا فانه سيبقى مسبحا قائما مصليا ذاكرا ليلا نهار ماذا ستفعل انت أيها الاكل الشارب ايها الذي ياكل ويشرب ويعيا ويتعب ويصيبه الرهق ويصيبه ماذا ستفعل امام هذه القدوه امام هذا النموذج الذي لا يأكل ولا يشرب ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم علاش ما يكونش ملك علاش ما ينزل ملك الله سبحانه وتعالى قال ولو كان ملكا لبعثنا لو كان الملائكه لو كانت لو كان الملائكه زينب بشنا مطمئنين لنا نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يعني لو كانت الملائكه يمشونا مطمئنينه في الأرض انزل الله عز وجل لهم رسولهم من جنسهم حتى يقتدوا به ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني سيخلط عليهم الامر وسيعني سيكوننا في امر عظيم وخطر عظيم بحيث لا يستطيعون مجارات هؤلاء الملائكه فمن النعم الكبرى ان جعل الله عز وجل قدوتنا واسوتنا بشرا مثلنا حتى نقتدي به ولذلك الصحابه لما احاول الصحابه لما حاولوا ان يعمقوا في العبادة وان يكثروا في العباده اكثر من من الطاقه البشريه نفر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فرفض رفض بات لمن أراد أن يعني يرتقي عن المستوى البشري يعني التوازن البشري بين الجسد والروح بين مطالب الجسد ومطالبي ومطالب الروح هؤلاء فقط أرادوا أن يلبوا مطالب أرواحهم لهم أرواح سامية أرواح عالية جدا كأنهم تقالوا الأفعال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم سألوا السيد عائشه وغيرها من أمات المؤمنين ما هو قيم النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يؤتر بثلاث وما يزيد عن ذلك في رمضان وفي غير رمضان حديث عائشه رضي الله تعالى عنه فكانهم تقالوها قالوا شيء قليل 11 ركعة شيء حاجة قليلة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كيدير 11 ركعة ماشي مشكل. لأنه غفر الله له شوف, شوف, شوف الاجتهاد لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن العصاه المذنبين فلا بد أن نكترع يعني كأنهم قرأوا قول البصيري البصيري ما زال ما كان ذيك الساعة البصيري رحمه الله يقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم يقول لك يا رب تكون القسم من الرحمة على حسب العصيان لعصب الزفية يخذ بالزفية لعل رحمة ربي حين يقسمها ساتي على حسب العصيان في القسم هذا يعني الرجاء ان العاصي دائما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فكان الصحابة رضي الله تعالى عنه هؤلاء النفر الثلاثه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له وما تقدم من ذنبه وما تأخذ إلا درش براكة ولما درهاش ماشي مشكي لانه مغفور الذنب أما نحن العصا خصنا نكتر الاعمال الصالحة باش نمحي أدوك السيئات التي نعمل بها ليلى نهار نبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج وقال فليس مني فهمان غيب عن سنتي فليس مني وهنا ملاحظه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرد المتسيب التائه الضال عندما يرده الى طريقه يرده برفق ولين وعندما يرده يرد المتوغل والمنبت كما في حديث المنبت لا ارض قطع ولا ظهرا أبقى يعني المتنطيع الذي يحمل نفسه ما لا تضيق عندما يرده يرده بعنف يعني شيء واحد مثلا يستأذن في الزنا يا رسول الله إذن لي في الزنا نبي صلى الله عليه وسلم رافق به وقال له ترضاه لأمك ترضاه لأختيك ترضاه لبنتك فرافق به فأدرك الرجل أن هذا لا يجوز كما لا يجوز في بنته وأخته وأمه لا يجوز في أمهات المؤمنين وبناتهم واخواتهم ايضا الرجل الذي بال في المسجد رفق به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه دعوه صبوا على بولته دولا من الماء فقال هذا الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ارحم معنا أحداً يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم برفق فاذا به يدرك الطريقه في في الحين بينما هؤلاء الذين يحسبون انهم يحسنون صنعه شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير عليه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني ولم يقل لهم ساعتكم تبارك الله عليكم زيان وتصوموا دائما وتصليوا دائما هذه هي الرجولة وإلا فلا هذه هي العبادة وإلا فلا قال نفر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يحسبون أنهم يحسنون المذنيبون يعترفوا بذنبه ويقول دائما الله يسبع علينا الله يسترنا الله يفعل بنا دائما هو يعترف بالخطأ والزائدة والمتنطع أو المنبت دائما يظنوا أنه يفعل خيرا فلذلك ينبغي أن يرد بعنفين أن يرد بعنفين لأنه يحسب أنه يحسن صنعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المنهج وفهذا من أنفسهم كالنبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا لكي يتسنى لنا الاقتداء به ثم أبدل منه المؤلف رحمه الله قوله أنفسهم عربا وعجما أنفسهم أي أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العرب والعجام محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البيض والسود محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما خلق الله عز وجل أنفسهم من النفاسة من نفس الشيء بمعنى إذا كان نفيسا إذا كان غاليا إذا كانت له قيمة كبيرة وعظيمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من أفضلكم وأخيركم نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزكاهم مهتدا المحتد هو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أزكان محتدا فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن في آبائه وأجداده سفاح النبي صلى الله عليه وسلم كان هو آبائه وأجداده طاهرين مطهرين طهر الله سبحانه وتعالى نسبه صلى الله عليه وسلم من ان يكون فيه سفاح ما كان سفاح وما كانت الزنا في أجداد وأنساب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كان من شريف إلى شريف إلى شريف إلى, شريف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستقن لحديث مسلم أن الله سبحانه وتعالى استفى آدم عليه الصلاة والسلام ثم استفى من بني آدم العربة ثم اصطفى من العربي كنانا ثم اصطفى من كنانا قريشا ثم اصطفى من قريش بني هاشم ثم اصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم قال فما زلت خيارا من خيار يعني سلالة كيخير ومن الاختيار يختار ثم من الاختيار الثاني يختار ومن فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة البشرية زبدة البشرية أنفس ما في البشرية من, من النسب والصير وأزكاه محتدا ومن ما أي النسب نمشي الشيء إلى كذا بمعنى نسبه إليه أي أن أصله صلى الله عليه وسلم طاهر وزكي ونسبه صلى الله عليه وسلم ظاهر وزكي وأرجحهم عقلا وحي الماء أرجح الناس عقلا الرجحان يكون في الميزان الميزان له كفتان واستعمل هنا مجازا في العقل إذا كان عقل شخص راجحا على عقل شخص آخر نقول فلان أرجح من فلان عقلا أي من جاءة العقل فيكون عقلا تمييزا للأرجحية باش تعرف بأن الأرجحية هنا ليست في المادة كرجحان الميزان وإنما في المعنويات وهي رجحان العقل ورجحان الحلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعقلوا الناس وأحلموا الناس وجمعوا المؤلف هنا رحمه الله تعالى بين العقل والحلم مع أنه إذا لو عبر مثلا بالحلم لدخل فيه العقل لأن الحليم لا يكون إلا عاقلا ولكن قد يكون الانسان عاقلا بدون أن يكون حليما ولذلك يجمع بين الصفتين ها هو عاقل يدرك الأشياء يدرك عواقب الأمور له بصيرة ولكن عندما يحتك لا يستطيع أن يصبر فيكون فيكون في عقله ضعف بمعنى لأنه ليس لديه حلم يوازن به عقله ولذلك إذا وردت كلمة الحلم فإنها يدخل فيها العقل أما إذا وردت كلمة العقل فإنها تحتاج إلى إيش تحتاج إلى الحلم هنا العلماء يقيمون حوارا بين العقل والعلم أيهما أفضل وإيش العلم ولا العقل في نظركم العلم ولا العقل نعم هو العلم بالعقل ما هو أن ندير به لا بد أن يجتمع لا بد أن يجتمع, يجتمع. ولذلك قال الشاعر علم العليم وعقل العاقل اختلف علم العليم وعقل العاقل اختلف العقل العاقل والعلم كان بينهما حوار كان بينهما خلاف من دا الذي منهما قد أحرز الشرف شكن فيهم اللي عنده شرف أكثر وش العقل ولا لا؟ العلم فالعلم قال أنا أحرزت غايته العلم قال لي أنا أحرزت غاية الشرف والعقل قال أنا الرحمن بي عرفة العقل قال لي انا أنا باش عرف الناس الله سبحانه وتعالى والعقل قال أنا الرحمن بي عرفة فأفسح العلم إفساحا وقال له بأين الله في فرقانه التصفى قال لي العقل بأين اتصف الله سبحانه وتعالى في فرقانه وπάشه بالعلم؟ ولا بالعقل الله سبحانه وتعالى ما بالعقل ولا بالعلم ومشي عقل؟ لا يا حوالك سيد الله في الدكتور الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالعقل لماذا يا أخي؟ لأنه لم يصف به نفسه وانتهت لمشكلة انتهت لمشكلة قع نقاش بين أبي الحسن أشعره رحمه الله وأبي علي الجبائي رحمه الله المعتزلي قال نقاش بينهما هل الله سبحانه وتعالى يسمى عاقلا او ليس بعاقل كم درتي سحل اذا قلتي ماشي عاقل اذا غيكون مهبلي هيك وإذا قلتي عاقل منين لك هذا منين لك هذا فقال ابو علي الجبائي لا نقول عاقل لان العقل من العقال لان العقل من العقال والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عقال لانه فاعل المختار لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فكيف أن العاقل هو الذي يعقل الانسان ويجعل له حدا فقال له ابو الحسن الأشعاري رحمه الله والحكم ايضا من الحكمه والحكمة هي الحديدة التي تكون في فم الفرس ماذا تقول في هذه فبهت ابو علي الجباي فما يستطيع الجواب ولكن رد عليه السؤال فعاد السائل مسؤول، فقال لي أبي حسن وماذا تقول أنت قال أنا لا أسميه عاقلا لأنه لم يسمي به نفسه وقول إنه حكيم لأنه سمى به نفسه باش تعرفوا بأن أبي الحسن أشعر رحمه الله رحمه عن النص وليس ضده النص ما تقوله شراء قرمزيا قرمزيا عاقضة الرجل باش تعرف بأنه مع النص وأنه يحتمي به قال لو أسميه عاقلا لأنه لم يصف به نفسه وسميه حكيما لأنه وصف به نفسه فحج شيخه وزوج أمه أبا علي الجبائي في هذه المسألة فافصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف بماذا اتصف الله عز وجل في القرآن وش بالعلم ولا بالحلم وش بالعلم ولا بالعقل بالعلم العليم الحكيم فبان للعقل أن العلم سيده عند ايدن بان للعقل انه ما ما يدير قدام قدام العلم فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العلم راس العقل وانصرف انتهت انتهت المشكلة. فقبل العلم فقبل العقل رأس العلم وانصرف فالرسول صلى الله عليه وسلم ارجح الناس عقلا وحلما واوفرهم علما وفهما النبي صلى الله عليه وسلم اوفر الناس علما وفهما و الله عز وجل من الفاهم ومن العلم ما لم يؤتي احد من خلقه بل من خلقه سبحانه وتعالى خلقه و من خلقه و من خلقه و من خلقه و من غيبه و من خلقه الكبرى من خلقه و الله خلقه و من خلقه و من من يعني ليلة الإسراء والمعراج ليلة وحدة. ليلة وحدة. ولكن رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم فيها وفهم فيها ما حدث به طوال عموره حتى توفع الله. كلما جلس مجلسا قال رأيت ليلة أسري بي. وجلس مجلسا آخر رأيت ليلة أسري بي. وجلس مجلسا آخر رأيت ليلة أسري بي بل قام فيهم ذات يوم خطيبا فحدتهم بما كان وما سيكون يوم القيامة علم ذلك من علمه وجاهله من جهله كما قال راوي الحديث حديفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه و وأرضاه والله سبحانه وتعالى لم يأمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم وقد ربي زدني علماً نهاه أن يمد عنقه ونظره وبصره الى الدنيا ولكن امره ان يستزيد من, من العلم نهاه عن ان يمد عينيه الى ما متى به ازواجا من الناس يعني اصنافا من الناس ولا تمد عينيك الى ما متى به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفسنا هم فيه ولكن امره بالاستزاده في العلم في نفس الصوره في سوره طه هذه وتلك نهاه ان ينش ينشغل بالدنيا وامره ان يستزيد بالعلم وهو الله عليه وسلم أسوتنا فلنستزيد من العلم فلا شيء احلى في هذه الدنيا من العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبشرعهما وأوفرهم علما وفهما واقواهم يقينا وعزما الرسول صلى الله عليه وسلم اقوى الناس يقينا وعزما عزيمته صلى الله عليه وسلم عزيمه كبيره جدا ويقينه صلى الله عليه وسلم يقين كبير جدا اليقين ماخوذ من يقن الماء اذا استقر يقن الماء بمعنى استقر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينه مستقر ثابت لا يتزحزح مهما كانت الظروف والاهوال والشدائد والمحن التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابدها ويتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من خصومه من اعدائه ومع ذلك يقينه صلى الله عليه وسلم ما لا يتزحزح ربما تقول كيف تجمع بين هذه وبين كونه صلى الله عليه وسلم هاربا بين قوسين ليلة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا خرج في نحر الظهيره متنقبا حتى لا يعرفه أحد ودخل إلى بيت أبي بكر وقال لو أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك يا رسول الله فقال قد امرت بالهجره قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال نعم فبكى أبو بكر من شدة من شدتي الفرح فخرج هو وأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الليل وورى على المشركين أراد المدينة وتجاه نحو الجنوب على يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خائف نعم أولا الهجرة ليست هروبا الهجرة ليست هروبا كما يفسر وأدنابهم وأدناب يفسرون الهجرة بالهروب النبي صلى الله عليه وسلم هرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يهرب إنما هي سنة الله في خلقه هي سنة الأولين والآخرين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قص الله عليه عز وجل قص عليه في سورة الكهف فتية آمن بربهم وزيدناهم هدى وهجرة موسى وهجرة ذي القرنين أي هجرة القوي وهجرة الضعيف وهجرة طالب كل ذلك في سوره الكاف هذا هو المنهج فهذا المنهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لأمته بما انبه نفسه قال لصحابه سيروا في هذا الطريق انا خرجت مختفيا اي اخرجوا مختفين ولذلك العلماء يقارن بين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره عمر عمر هجر جهارا في نحر الظاهره بعد أن طاف سبعا وقال المشركين شاهد الوجوه من أراد أن ييتم أولاده أو أن تتكل أمه أو تتأيم زوجته وترمل زوجته فليتبعني لهذا الواد لبغي يخلي ولده يتامى ويخلي المرى دياله أرمالا ويخلي الولد دي دياله تكالى فليتبعني لهذا الواد فما تبعه منهم أحد يقول العلماء عمر يمثل نفسه ولذلك فعل بنفسه ما شاء لو تبع أحد وقتله هناك انتهى الأمر أحرز على الشهادة وهي أغلى ما يطلب أما النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأمة ويمثل المنهج فلا بد أن يكون قدوة لأضعف الناس وليس لأقوى الناس أن يكون قدوة لأضعف الناس لأولئك العبيد وأولئك الإماء الذين يخرجون خفية من أسيادهم ومن الذين يملكون رقابهم وليس لأقوى الناس كعمر رضي الله تعالى عنه الذي يستطيع أن يعبر عن إجراته في نحر الظاهره وفي وسط النهر. أما يقينه صلى الله عليه وسلم فقد برز في مواقف كثيرة جدا يقينه صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل واعتماده على الله عز وجل وأن الله ناصره وأن النصر بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم صباح هذا لا يعني يخالطه في شك في ليلة الهجرة التي ضربنا فيها نموذجا للاختفاء ورسم الطريق للدعفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما تقول في اثنين الله سالتهما هذا هو اليقين هذا هو اليقين أبو بكر يبكي في الغار يقول يا رسول الله لو تأطأ أحدهم رأسه لرآنا فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فخلد القرآن الكريم هذا اليقين في القرآن الكريم في آيات الكريمة ايضا يتمثل هذا اليقين في الهجرة ايضا يعني في المكان الذي ستأخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم هارب واختفى وغير الطريق ستأخذ منه علامات اليقين من الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي اتبعه اسمه سرقة بن مالك هذا الرجل يطلب رقبه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرز مئة ناقة يريد ان يخذ هذا الرجل ويذهب به لقريش لياخذ مئه ناقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقه ستلبس سوار كسرى الله اكبر المطارد يبشر بسوار كسرى المختفي يبشر بسوار كسرى لان عنده يقين لان يقينه لا يتزحزح ولذلك لما جاء سوار كسرى في خلافه عمر قال اين سراقه قالوا ها هو كان قد كبر في ذلك الوقت و كان رجلا أعمى وأسلم وكان من المسلمين فجاء به يقوده قائده قال له قال له عمر خذ بشاره الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى الرجلان بكى عمر وبكى سراقه يعني تصديقا بنبوه محمد صلى الله عليه وعليه وسلم لأنه عندما تظهر النبوات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا نزداد بذلك إلا إيمانا ويقينا واشدهم به رافه ورحما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشد الناس رحمه بنا صلى الله عليه وسلم ارحم بنا من انفسنا وارحم بنا من امهاتنا وارحم بنا من ابائنا وهذا القران الكريم اقتبسه المؤلف رحمه الله من قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا خل مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الذباب يتطاير ويقع في ذلك في, في تلك النار جعل الفراش يتساقط وصاحب النار يردهم ويأخذ فقال وأنا اخذ بحجازكم من النار كما كان ذلك الرجل يدفع أو يدافع تلك الفراشات وتلك الذبابات حتى لا تقع في النار أنا أيضا أخذ بحججكم على النار بمعنى أنني اخذ بما أستطيع أنا أخذ به حتى لاقع أحدكم في النار ولذلك الشيء الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لما استقرى عبد الله بن مسعود وقال له عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزيد قال نعم محب أن أسمع من غيري فقرأ عليه سوره النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي فكيف يكون الأمر يا محمد إذا جئت يوم القيامة وجيت الأمم كلها وجيء بالأمم كلها ويدعى وتدعى كل كل أمة ب بإمامها كل أمة تدعى بإمامها. يوم ندعو كل ناس بإمامهم فندعوك أنت بهذه الأمة وندعو هذه الأمة باسمك كيف سيكون أمرك لتكون شاهدا عليها كيف ستكون شهادتك على هذه الأمة هي هل ستسمح لبعضهم أن يدخلوا النار هل ستسمح لجلهم أو نصفهم أو هل سيسمح النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح أبدا لا يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يعطى نصف امته يدخلون الجنه ولا يعطى الشفاعه خير النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لا خصلك واش نعطيك الشفاعه شفاء في الامه ولا نعطيك نصف الامه يمشيو للجنه قال لا يا ربي قال نعطيك ثلثين يمشيو للجنه قال لا يا ربي خل نعطيك شفعة الشفاعه, الشفاعة. نعم يا رب فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي ستخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان لو قلت مرة واحدة لا إله إلا الله موقنا بها لكانت هذه الكلمة قد أنقذتك من النار وخرجت ولو فعلت ما فعلت لخرجت من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرضى وواحد من امتي في النار لا اله الا الله لا أرضى وواحد من امتي في النار لا بد النبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع وقد خبأ لنا هذه الشفاعه وخبأ لنا هذه الدعوه وخبأ لنا هذه الوقفه التي سيقفها في الموقف في المقام المحمود يوم القيامه فيشفعه الله سبحانه وتعالى بما يقبل شفاعته. فوصى الله عليه وسلم أشد بنا رحمة ورفتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزكاه روحا وجسما. غير المؤلف رحمه الله الأسلوب بعد أن قال أرجح وأزكى وأنفس وعطيب واطهر وأشد رحمة غير الأسلوب إلى أسلوب آخر فقال وزكاه روحا وجسما. زكاه الله سبحانه وتعالى روحا وجسما فالنبي صلى الله عليه وسلم مزكن ماديا ومعنويا فجسمه صلى الله عليه وسلم جسم مزكى وروحه صلى الله عليه وسلم روح مزكى زكاه الله روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما حاشاه بمعنى جنبه حاشا من دواتي من ذوات الاستثناء حاشاه عيبا ووصمع والوصم هو, هو العيب أو العار العيب والعار حاشاه بعض الناس كي يستعمل هذه في غير محلها ملكي يقولك لك مثلا اليهود حاشاك ما معنى اليهود حاشاك يعني اليهود من غيرك حتى انت من اليهود ولكن اشتتنيتك في هذا السياق الكلب حاشاك يعني حتى انت كلب ولكن استتنيتك لان حاجه من ادوات الاستثناء قلعزك الله قل كرمك الله اما حاشاك يعني كتبتي كلام على شيء وحده اخرى من غيري ولكن نفس الجنس انت من نفسي انت من نفسي من نفسي الجنس ذكرت لكم هذا النكته باش ما باش ما تنعسوش واتاه حكمه وحكمه اتاه الله حكمه وحكمه الحكمه وظيفه العلماء الحكم وظيفة القادة والامراء والنبي صلى الله عليه وسلم قائد و... وعالم النبي صلى الله عليه وسلم مرب عن طريق التسكيت عن طريق التعليم وايضا صلى الله عليه وسلم مرب عن طريق القضاء عن طريق الفصل عن طريق فصل النزاعات فهو صلى الله عليه وسلم قدوه لكل الناس كما كان قدوه للخطيب على منبره فهو قدوه للحاكم في سلطانه فقد اتاه الله سبحانه وتعالى حكمه وأعطاه الله سبحانه وتعالى حكما أي قضاء وفصلا بين الناس وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل به عيونا عميا والمراد بالعيون العمي هنا عيون البصيرة وليس عيون البصر فهم يرون وينظرون ويشاهدون ولكن بصائرهم عميا فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم بصر هذه البصائر ودعاها إلى الله سبحانه وتعالى فكشف عنها الغطاء وأزال عنها غشاوتها فبدأت تنظر بنور الله وأدركت حقيقة الدنيا والآخرة وأدركت حقيقة النبوه والرسالة وأدركت هذه الحقائق التي غيرت مجرى الحياة بالنسبة للصحابة خصوصا وبنسبة للأمة جمعه إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها أدركنا الوقت إلى الحصة القادمة بحول الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأياكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا وأياكم من المقتفين لآثار محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لنهج محمد صلى الله عليه وسلم الواردين على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم النائلين لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق ولي امرنا إلى ما فيه الخير إلى ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة إنه ولي ذلك القادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين